بسم الله الرحمن الرحيم مبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم عسى عملا وهو العزيل الغفور الذي خلق سباسا أواتي انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من كفاوت فرج البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيتنا السماء الدنيا بالصافية وجعلناها رجوع الشاطين واعتدنا لهم عذاب السغير وللذين تفروا بربهم على بجهة النمو وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيبا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها بولهم سألهم, فجنتها. سألهم فجنتها ألم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 طيب لهم مغفرة وعجر كبير واشروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الشدود ألا يعلم من صلت وهو اللطيف السبيل هو الذي جاء لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكه وكلوا من رجه وإليه من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإله يتهور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فاستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير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 فَمَن يَمْشِ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي أَن يُفْسِدَ فِيهَا آمْتَا أَفَمَن يمشي, على وجهه أهدا أم من يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ۚ فَأَشْكُرُوا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هذا الْوَعْدُ إن كنتم الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه جلبة شيئت وجوه الذين كفروا في هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلتني الله ومن ماي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هُوَ الرُّوحُ الْقُدُسُ وَمَنْ بِهِ وَعَلَيْهِ وَقَيِّدْ فَشْتَالِبُ يَمَنُهُ فِي ظَلَامِهِ وَفِي قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ أَصْلَحَ سَمَاءً وَقَهَارًا فَمَنْ يُحْيِيهِ ثُمَّ يُمِيتُهُ